بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من رحمة رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله حديث ويكندي 12 ا كيف ابي محمد جه. محمد بابا كانت الحسن ابن علي ابن ابي طالب الحسن من علي بن ابي طالب قمر اقتجاب البركود يا حاما في رسول الله البركود يا حاما صلى الله عليه وسلم وريحانتي الريحانتي انغتي فلر انغتي فلر فلور ديمو كان شي غني ريحانه طيب تشي غنا شي ريحانه الرسول الله دينا منتك مانتك برعرفش اني ريحا حك كل كان بورغو منان زبورغا اما كاني من داو تردا من داو شرجرا ما يستراح اليه ما يستراح اليه طيب وقيل ان الريحانه او ان ريحانه يعني سمي الولد بالريحانه لانه يشمم كما تشم الريحانه سند وزنك تاغا ورزنك تانا بورغان هي힝ا غهنسك بنغي هييه مونغادي نغاتكا كنن دين كبور دونك ودر كلبي كتا معنى منغروه فعبد الله تعالى عنهما ترك ما علمنا بأبو كله. قال حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أي أينا هاي درس؟ أي درسكم الله عليه وسلم؟ هيا ما كلا. دع وما كن عندي كن في سبيل الله يا و أنحرم طر عنده معقول من شندر بييري كل ها في النبي هو الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من حسن الإسلام ترى تركه ما لا يعنيه، أما حين كنشا. حديث وجدت هن زنتورة. فيلكهن أنصجة أبي حمد حمزة العبقة. حمزة كنتي أنصب المالكين رضي الله عنه خادم رسول الله يركض كان جوي النبي صلى الله عليه وسلم أن جموف فيلكهن يركض يقال لا يؤمن أحدكم ورفض كمدي حتى يحب لأخيه هلام بن ما يحب لنفسه وقال بقنك بونشه. حديثة ويجند تاعشان تورا يفل لكوهن ابن مسعودقة عبدالله إبن قال آنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركود ياكن سوجند هلش براغانه لا يحلو دم مريء مسلمين عشي حلل لا يحلو عشي حلل دم مريء مسلمين عشلامة كوري يشهد أن لا إله إلا الله. كن قا شيدك، كنت كوي كل شيء وكلا إركو. وأني رسول الله. أقشيدك أنت أجيء محمد. يوم أنت كلا إركو ديأت أجيء. إلا بإحدى ثلاثة. كلا مساهنزا أفو. مساهنزا انقايفو. أستي أبو زاني عروقرومبه. كن قا كم نجعله شكل زنا. عروقرومبه ما تنتقد عروقرومبه هيجي أخي. إنما عروقرومبه هيجي وهم نعاسة. هروكن هيجي هيجي يسحانتا عمزنا والطيء والنفس بالنفس كذلك هوندي مواركنا هونديكا يمو هندوكا والتاليكو لدينيه ولا مواركنا نغا دينا نغا يعني مواركنا الشلامتري نغ المفاركو للجماعة كنا نغا بوانفيت نغا بوانكا الشلامتري نغا جماعة حديثة ويتين جي قوانتو إف اللقو هنبيه رأي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقو دياني من كان يؤمن بالله بورك لك انجه شمان دين دينك واليوم الآخر فليقل خيرا اما قمنيه او ليصمت ولا بندما دينك ومن كان يؤمن بالله بورك لك انجه شمان دين دينك واليوم الآخر فليقرم جاره امن تعلم أمر بيرنج. ومن كان يؤمن بالله ورجل من أن يركو، واليوم الآخر السباق يوماً، فيُكرى مضي فه، أممَّا يو أمر بيرنج. حديث ويتند إدوانتورا. يخلقنا به قويني أن رجلا كانت تي قال للنبي أن يركو لي صلى الله عليه وسلم كان سوج له لش براقة أي وصي. قال إرخودياناش لا تغضب مشي دوكور مشي دوكور فردده ده أربورا اييري ييري ميرار نرخودياك عنا شنو الين يتي يتي ميرارا جيبوبو فيرخودياك قال إرخودياك ناشي لا تغضب مشي دوكور يعني واتكو كان شنو يتي إرخودياك ناشي امشي دوكور يفل لكو هنا بي يعلا شداد بن أوسن في لكم يا على بابقه. كنت شداد بن عوسن رضي الله عنه كلكم يدركون عقاه عن رسول الله عندما في لكم إركودياءه. صلى الله عليه وسلم قال إركودياد النه إن الله إركويا. كتب الإحسان عن بريندي عن واجبند على كل شيء هي كلها. فإذا قتلتم من دور جويا فأحسن القتلة ورمويه هنلا ينتي ورمويه عن وإذا ذبحت من دور جندك فأحسن الزبحة ورما جندكا يوم ورما ورين وليوحد أحد أحدكم شفرته ورفه أمانغا هريا كانت جندك جندكا هريا أما كان وليوريح ذبيحته امانغا جندكا هيا ألمانكا بجندكا أما هو نظم هيا مشكاقا جيري شيرا ناجي أما جندكا جيفه hakantin bi amaran bin da buyankani hadithawakin bi ya hanto an adi zarrin yifillaku hunabi zarraga kan manchu mochu mutaqaddid jundi bi ibnu janada jundub ibnu janada matamano wa an wa abi abd alrahman yifillaku haditha kwini yaka filla hun chinigul ashar abd alrahman baradaka antu mu'azab aljabal haditha wa ويعتبر ذر موعد ويعتبر من ذر ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر من موعد ويعتبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه اتق الله محمد ركو حيث ما كنت بمركوكا لنتي انغبرا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وأتبع ما هنغن دي السيئة نقوي ميرا ما هنغن دي مثل الحسنة قويهن يعني ان دي نقوي ميرا تيكل ودفري تيما قويهن تمحوها حلق وهينا لملوك وخالق الناس مكتبيا اندبوري بحلق حسن اند الناس بحلق حسن مبتيهن يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تركوا مدكوهن عند كل قال اني كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت خلف رسول الله أي تي إغوى الكودية دماغة صلى الله عليه وسلم كنسول الله لشبه رأي يوم الزارفو فقال عني يا غلام مهين زنكا قبل الله بن عباس وقال زنكترا أنه أنا هنا الكودية من دي الكودية بوات لكي كان نعم أنا شيا غلام مهين زنكا إني أعلمك كلمات أي كبا أني مبيرا كلمات يحفظ الله مركو بتو مركو بتو يركو مع بتو يحفظ يركو مع بتو هدشين يركو بتو يحفظ الله يركو بتو تجده تجاهك يركو جر اذا إذا سألت عن دعها ولا بيننا جمعا دع عري فسأل الله مركو عري وإذا استعن تدع فابتشي فاستعن بالله مفابتشي يركوها واعلم مبين ان الامه كانت امه وكل لو اجتمعت النملة يمرق حقا ان كمرق على ان ينفعوك كن غير مناف بشيء من لم ينفعوك اي شيء من بشيء من القلا قد كتبه الله لك كم وإن اجتمعوا بعد امه وكل على أن ضروك كنت من الدورندي بشيء ان ده لم يضروك اي شيء لكن الدورندي الا بشيء من ده قد كتبه الله عليك فمركونا انتم انجا رفعت الأقلام قلمي اينجر وجفت الصحف ترويكو وان كما من كرش نوتي ابل parce que kalam chedena hanin kalbiko manati da wanda gore ganto kalamu ne masu faharar kangata kangatai maka hantun don kayadin da ko kun da yinka tira kun kunin da ko kun da yinka tira kun kunin don ka gaba ga irko dia gaba ga manin abdullahi bin abbas shi kan shi noki ga harmani shinino kan ha na ko mirku na hantun ko kan ga duwane wo waro kan ga duwa wo kan bari ga zange mani fa banda wo wani mai dora ga وَتَوَوَّمَعَنَّهُ حديث فورة كان قو ترمزي كان قو ترمزي كان قو ترمزي تنارة حديث جنة ترمزي كاف فورة رواه يمكن ترك ترمزي حديث الله ما إركوبته تجده أمامك نقدر إركوبه لجيني تجاهك دينكن ديانة الله نقدر تسي أمامك نير تعرف إلى الله ما إركوبه إركوب ما إركوب في الرخاء وتكنش قو دامرة ولكن يجب ان يكون هناك ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يركو ان يكون هناك ان يكون هناك ما يجب ان يكون Pur kita hingga dua mundum kandangnya ikhwanari katakan sungguh sendiri. Zaborku kandangnya dalam huru julua aladin kirim ikhoo, kul ikhoo mau katakan sendu sendiri, mesinnya keturuman. Ayna, ane wala mu bi, anama aqta hata. Sambilnya nuk kan nih lupa, wala musibah kan nih lupa duni. kan kan shiri ma na ma dunni lam yakon li wasaba ka amana ke inda ma dunni za a tare ashin riyo go fonda ko iru woshine rigane mana ay wurti halay ba ka alfaga mana da ka bo mu nan da boyan ga mu garchari ha kan bara kungatin naji ninka naji dole sabu boyan wo ay baka sharar fasin gwan da ka da ka dino don gode no wa ma asaba ka ha kan dunni إن دا أمشي إلماني ووكن دوني أما لكن دا أمني حتى تمام واعلم أن النصر ما بيكن ما بيكن فابا ما عصبه إلقو فابا أشيكال والبندي جنييان أشيكال سوري باندي إلقو فابا أشيكال سوري باندي وأن الفرج مع الكرب Mereka iru komfer boraga, asyik ada shendeira. Kalau mahu shendeiran garang ke bawah, ikut ferengu kata mana green kita ambai macam. Walaupun malu siri usera. Mereka shendei kul, jeniganya si dogan ibu rumah. Shendei kul